بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في فضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل تغميهم بحجارة من سجيل فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُومٍ